وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال kdo, kdo, kdo, kdo, kdo, kdo, kdo,